فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً أَوْ لَهْوَةٍ فَاضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْتَكَ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 والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم دنتا فصدوا عن سبيل الله ان